ربّ المشرقي وَورّ المغر بين فبي أيلى رّب ما تّبا مج دينلتاً بينهُ ما بزق لا يبغاً فبي أيلَ ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فَتُكَذِّبَانَ قُلْ مَنْ عَلَيْكَ فَادْ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَرَبَّيَ أَنَّى آلِهَةَ رَبِّكَ فَمَا تُكَذِّبَانَ يَسْأَلُونَ مَنْ فِي قُللا يَو مِ هو فيِي شَأْن فَب أيلَ رَبّكُ مااتُ كجب سنَفُْرُغُلَكُمْ أَ يبَقالَا فَبأَ آلَ رَبّكُ مااتُكَّب يا مَ الشََججنِ وَالإِسينتفَتُم إن أَتَ أن فُد مِنْ أَكُ قار السَموكِ وَْأَِّف فُ لات فُذونَ إِلا بِسُ القون فَب أي آلى يرّكُ ما نُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَنَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَذِّبَانِ فإذا شقت السماء فكانت وردة كدغان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء أي آلاء ربكما تكذبان